فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كُنَّا عَالِمًا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم